بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَفَّهَا يَعِينْ صَادِ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نادى ربه نداء خفيا. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَلَى الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَطِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضياً يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمياً قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً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 Faharj ala kaumhi min al-mihrab, faohaa ilayhim asabbih bukrotu wa ashiyah. Ya yahya, kudil kitab biqawtiu wa ataina hu al-hukm sabiyya. Wahanaa milladu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 Fa ruselna ioneh ruhana ftemthlalha bshara sawiya. Qalat inni agud bilrahman min kain kumta tawiya. Qal inna ma ana rasul rabbiki li ahabalik gula قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني قلت يا ليتني امت قبل هذا وكنت فنادها من تحتها الا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهو يزيك اليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقد ذي عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحملو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 قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا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 Wahm fi gafletiun, wahm la yuminun. Inna nhamun arthul arzah, wman alaiha wa ilina yurjauun. Wazkur fi alkitab Ibrahim, inna huu kana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 Ya Abate, la تعبد الشيطان, إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Ya Abate, إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال 13. 14. 15. 15. يا 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 106. Saya berdoa kepada anda yang tidak dihormat oleh Allah, dan berdoa kepada anda, saya berdoa kepada anda, saya berdoa kepada anda, dan tidak dihormat oleh anda tidak وَكُلَّمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ونا دينه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا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 dan Nabi-nabi dari zuriyat Adam, dari zuriyat Adam, dan dari mana kami melihat Nuh, dan dari zuriyat Ibrahim dan Israel,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 فَوَرَبَّكَ لَرَحْشُ رَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيَّةٌ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى بْرَحْمَانِ عِتِيَّةٍ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 قُل مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ فسيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ الله الذين اهتدوا هدا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 سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تر أن أرسلنا